ثلاثة عشر استمع إلى الحوار وقرأه طاها ومحمد مهندسان اثنان آه هل هما صديقان؟ نعم هما يعملان في المختبر معا أين هذا المختبر؟ المختبر في جامعة مرمرة أنا وأختي في هذه الجامعة أيضا ماذا تدرسان أنتما؟ أنا أدرس في كلية الهندسة هل أختك تدرس في كلية الهندسة أيضا؟ لا، هي لا تدرس في كلية الهندسة، هي طالبة في كلية الإلهيات عفوا، المختبر في أي طابق؟ في الطابق الأول